بسم الله الرحمن الرحيم قل أ ع و ذ برب الناس ملك الناس إ ل ه الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس なぜならば。